بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 بكم العميون فهم لا يرجعون أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك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 وقلنا يا أدم اسق أنثى وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 قل نهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 بقونها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 أولئلَى يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُصِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَبَنْهُم مِّن لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ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 شكو وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 الله بغيا, بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على وَمِنَ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من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 فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كُفَّارًا خفارا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ إِنَّ الله على كل شيء قدير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 وَإِذْ بَتَلَأِ بَرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِيُكَ لِلْنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جعلنا البيت مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مصلا وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جَاعَلْ هذا بلدا آمِنًا وارزق أهله من al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 حكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بادي قالوا نعبد إلهك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 هدى أو نصارى تحتدوا قل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي, وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتجدو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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا حُجَّةٌ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحي به, به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفر الرقاب وأقام الصلاة وأت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصاب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 وَإِذَا سَأَنَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِ فَلْيَسْتَجِيبُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الْأَسْوَدِ من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وَأَنْتُمْ عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيَاتِهِ للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 من رأسه ففدية من صيام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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 توم من خبنه لمن الضالين.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 يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَّرَّا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم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 الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 واذكروا نعمة الله عليكم وما أَنزَلَ عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم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 فَسَلِّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضن بينكم إن الله بما تعملون بصير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 ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروه الوثقا لها والله سميع عليم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 هم فيها خالدون الم تر الى الذي هاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أببت سبع سنابل في كل سبنة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ثَمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ لَهُمْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما اخرجنا لكم من الارض لكم من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبه الجاهل اغنياء من التعف في تعرفهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله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 واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه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 ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وأدنى وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه